فإن ان نزل كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما نسيت اهلا لاجازة بلوغ المرام من ادلة الاحكام الشيخ الحافظ احمد بن علي بن حجر الاسقلاني رحمه الله عليه جئت كتاب الصلاة باب المواقيت عن عبد الله بن عمر على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ما, ما, ما لم يحضر العصر وقت العصر ما لم يحضر وقت العصر ويش لقى النبي هذا لقى لي معناه ووقت العصر ما لم تصبر الشمس ووقت الصلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم ولو من حديث بريده الى في العصر والشمس بيضاء نقية وفي حديث أبي موسى والشمس مرتفعه تابع عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنه الله عنه رضي الله صلى الله عليه وسلم في صلى الله الله إيه كاتي إنه يجيني ورا إذا زالت إشتمسو حاجة دايمًا وقت الزوال مهنا وقت الزوال دائما لو دايمًا وقت الحين الزوال لكاتي زوال دروزنية بعد الزوال نيجي إذا وقت الزوال منهم من قال دقائق منهم من قال ربع ساعة المين هذا دقائق لوقت الزوال دروزنية نيجي لا زوال شو بعد الزوال نوران ده بي؟ إذاً ده دق يتسارع كأمن وقت وأنك أي إنسان أو تسارع فيش فيش نيش نيجي نكاتا؟ أقعد بلام لفقيما مشاب سببية بلام ما نيش سبب. هم ليشك سببية؟ سببية ما نيش سبب. لو قرر الله هو أكبر إذن من قال سبب يأ وكو إمام الشعب إذن دلو السببكي بلان أم بموها إنسان اتقاءا وتقواك الله. <تصفيق> وقت تقوائك نيكا باشترا الله وقت الظهر إذا زالت الشمس كاتي نيجني ورو أو كاتيكن رج ميلان أو دبتل وقت الزوال تيدفري وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصري هموز أو أجريش واوي سيبري يقب قد خويتي لنبرات يقب قد خويتي بلام العصر ن تدبر يقب دوقاتي خوي دوقاتي خوي او ما لم يحضر وقت العصري اجي كاتي عصر لك هذا خويتي نيولو ووقت العصري ما لم تصفر الشمس اجى الروز الزرد نبتن او يقدو لزيجله تن ظله مرتين دو بق خويبي ووقت صلاه المغرب ما لم يغيب الشفق او طلعتك او الشفق كانه يعني نورغيش دا غابيك لو بيني لو بيني طبعا نقول لكم صلو المغرب قبل طلوع النجم نيجي المغرب كان تيجي اسئله دربي لا ما العلماء كانت دا نيجي المغرب تصندا تاعك ب 2 دقائق استنادا لسوح حديثي صلوا المغرب قبل طلوع النجم لو يا عش نجي على المغربينا كان حتى استلني نروح يجنا حتى وكو استلني بينا او يقدو همو يشكان همو يشكان دتواني انسان او كما عدا نجي المغرب نبي نجي المغرب بيق وقت هي لو كان تك بيرم برسول الله وسلم اول وآخر دكا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 ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط حتى نيوي شو ناوراس يعني بالضبط نيجي اشاهد بيني اقل ساعات حفتني وبي يعني ليس ساعات بواظه يعني بالضبط ساعات ونصف ساعات ما شوي ووقت صلاه الصبحي من, من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس انا الصادق لك فجل اقول لك وفقي اقول لك ان اقول لك ان الكاذب يا ان اقول لك لو اقول لك ان اقول لك ان بك لك ان اقول لك ان اقول لك ده اقول لك ان اقول لك ان اقول لك ان سبياني نكرت دو صورة يداخيني للعوي لكاتي النيرشة س ب بمن مبا روجي السنة بياخذ برشام غادي يكمل غادي أولو بيدل دو صورة يداخينه يكوتيم دو صورة يداخيني بيدل نيرش صورة يداخينه ليش ما واحد لكفت أويك. دو هذه الروجي يكوتيم الجانس بكون بيراماجيله بروجي لكتل. البروجيزي هو إنسان يجندو كيف يسبي لا تصوم امرأة صوم نافلة إلا بيد زوجها ده تعني لأول تأخير غيري بستنا يانسى راجل رمضان نبي ليه نقرأ يقرأ بروجيبي رواج الشرعية بلان أجرهاتو تشتري تشتري أمريكا هم بروجيزي أبو روجنا بروج بروجيزي أبو كمير ذكرت من تج نبي بلان بشتاشي نقرأ الصين بس تلقى يوكا برمجينا بيا اوتاوناتي ولعقلونيا و وهو شاهد لكن يكون المال لك في ايجابيه كفي <تكلمة> حتى حتى لو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 لا دو اغيللوا ديال الدبي ولو من, طبعاً ما من حفظ علي في بريده اي طاني ماين بريده سطوشي سطحت على والشمس بيضاء نقيه يعني سبيو نقي يعني اوا هي زوين يعني ورده ومن حديثه في موسى والشمس مرتفعه روش برين نقي يعني بيضاء نقيه بيضاء نقيه نقيه يعني الصاف. صاف صاف صاف بله أبي ابي موسى حديثي الله وعن ابي الاسلامي رضي الله تعالى عنه قال, قال كان رسول الله يصلي العصر ثم يرجع احدنا <تصفيق> يعني, يعني الرجل برزل يعني حدی خوی نیا تیپاریتند. یعنی کو؟ Open's بدنی. حسره. نه، بسیاری اوهی دکارتند. عصر، عصر، عصر. مرتبا. یعنی مش دای؟ اما نیوژانیا وسطه، زوال و اینا. آه. او تیپاری یعنی زور برند بود. مرتبا. یعنی حدی خوی نیا زور تیپاران دیا. زور تیپاران دی ل. او کدوم تو دو حدی خوی یعنی روز اولیه بران بردی. هشان يجع نيرانا كما زيارت البلندري او تتعني عصر عسر في الدوقات اخوتي يعني استوى الشمس مرتفعة بداية عسر مبسطين بداية عسر آه. وعن نبي برز الاسلامي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب ان يؤخر من العشاء وكان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه أبو برزي أسلامي بس حديثي في غمبري الروايات الكريتية في غمبري صلى الله عليه وسلم نيجي عصي دكرت هل يقلئهم دهاتوة لا أحدنا إلى رحله دجراو مع أقص المدينة كلاوسر مدينة بو والشمس حية مم. يعني قوتي قوة بو قوة حية تدور زاوية قوة نامينه وكان يستحب ان يؤخر من العشاء في باجبو هندرن عشاء تأخر بكري اگر آتوم مجموعه پار اشایی لون منا لسودان اشترودی دار، اما مدرس و نبود مدرسی حدیث دادنیش تین ل نوش مکری بی ما کردبو دادنیش تین هتتا و کو نوش اشای بانج دار، که بانج بانج دار، نوش تا مدرسی کامن تا و دکتر ساعتک ساعت میاد باید نوشی، ولی مشتر مدرسی حنیز بو، او آن نکرده ساعتو ساعتو بیز دقیک مدرسی کامن تا و دکتر آوردنیش کامان دکتر درسته، اگر آتوم مزیسی قصه دنیا هنر بو درسته انسان نج شهاد آخر که بله من توبانش نشده کار و مسافرنش نشده کار و نازالمت سه یعنی لگن دکم راضی باشه دنیا دکم سنت تأخیر که نوا کرایتیه نجیشان نجیشان کرایتیه انسان لگون تأخیر که فی نگر مون نجش بله من خصوصا نج شهادش آبی بله مگر صار کس دانش دینا حدیثی به عنبر زخین نوا اصول فقه دخینن یان یذکرون اول خايبة بيرد يكتيدينه تقاية خايبة لا هو درس هو سعي ياضيش عليه ياضيشه. أنت شفت الحين ما في صلى الله عليه وسلم على لولا على أمتي إلى آخر الليل. في يعني بي دبي بس أمو دبي. گرفت درس نبی زل ما ردانش تینه ایشیان کردیا نه ام مثلاً ازش است مشکه نهیم آوی باز دکی که بابی تأخیری اجارات لبابی سنی بود خدمت کد نی دین بود لحمست داغی آویکش تی دی مانی لحالی عادی جادی و دو دو جلو دارم شوقه علامتی آویش عالی اون دری انسان بیشتر بازاریت یازش ته بی تو بیام الله وقت بدهش یه درست تأخیری که نم مثلاً أول شيء أبي عزبة شرعيه ميتين شرعيه بارك الله فيك وكان يكره النوم قبلها والحديثة بعدها باجنبه كبيش هل بي بيش إشياء بنو تمان أول شيء ليش ما نهيمه تاني خو اللي أبو بروجمون هذي كك باج المغربة كفتاري كدو. يعني كفتاري دوي يعني ما وش بيشو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 والله لم يقلون أن أصبعه تسلبه تسلبه لأنه أصبعه وقمانه سهسته لأنه أصبعه يعني بعدها لا يشكر في إلا ما كان لله محاضرة الدنيا حديث الشرعية يذكرونهم بالآخر إلى وكان والحديث بعدها كابلت بني أتاد واضح هذا يجب أن يكون على و التهونية و الأولى أنه يزال النسط سبيانة تسعة دولة و الأنسطر و الأنبي كما بنى قصرا و هذا مصر و الأنسطر يأتي سبيانة فرضة و الأنسطر يأتي هذا يجب أن يكون لسؤوية يتفتل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جلسه و أن خلق كود أبو عيني يعرف أو كاتي كإنسان ذي لا كيف او داناسيو أوش أنت ليش يعني نجي وكان يقرأ و أو تندش يدخين لس أو بعسي صوريب قرادة كعلى زيشك أو ينفتل ينصرف يعني ينصرف والله أبو يعني ينصرفوا. ينفت إلى من خلفه وينصرف إليه. يعني من ين ينفتي لو نسوي. هاي ينفتي توخ. ينفتي لو توخ ينفتي. ينف وينف... ينفتلونسا. ينفتلونسا. ينفتلونسا. يعني ينصرفوا. يعني كتوعد أبوه لنجي سبيانه. نجي سبيانه كتوعد أبوه. سان ذكر. حين يعرف أو كذي دا زندرا. كوا إنسان دي دي أنا كيف بقولي. وكو وعند لقد اردت ان اكون مسافرا لانه لا مسافرا لانه يكون مسافرا لانه يكون يكون مسافرا لانه يكون مسافرا لانه يكون مسافرا لانه يكون مسافرا لانه يكون جابر عبد الله كان يحتاج الى احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها كذا احيانا يقدم عندهم من حديث جابر عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم عندهم والعشاء احيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها اذا راهم اجتمعوا عجل وإذا راهم أبطأوا اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس حليتي بخالي مزين محد يجابيك عبد الله زي قال هو الشام بي هكذا صلحه يسير وقت كذا نجي هانديك عشاء يدكر فيش يدير يقدمها هانديك ذا دواي يدير <تصفيق> سألك إذا رأهم اجتمعوا بيدويا مخرجونا و... عجلة عجلة يسألني شغيد ذكر وإذا رأهم أبطوا دبيني مثلا بقويا دوسات كزونا بيسكاس حازر وينا بيقول دي الله يعني تأخيري ذكر أو إذا لواني خسراني لو ذكر تاع وقواني ودمن شن تأخيري إيش شرنيه والصباح نيجي الصبيانش في غنبر ذكر توقعت كاتع تاريخ بو نقوله ناقبي استاورو ايش يدخل قال قال كفي غمبر فرموي, فرموي خيط الابيض من الخيط الاسود دينا صحابه كان دي حتى حد يشدي فيخه يخص بنيه تم شائد يقول بزانو لين على لين ديارنيها حتى لين ديار دي بي بيغبر فرموي ان ويسالتك العريض ولا قوي بالي فرموي او خيطه يقصد به الفجر الصادق من الفجر الكامل خيط, خيط خيط خيط الأبيض يعني الصادق لقد اردت ان اكون مسائل جدا ولكن اكون مسائل جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا هل جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا يقول جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا صادق ولكن يجب ان يكون هناك اشياء على لان هناك اشياء اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى لكن لماذا لا يمكن ان لا هناك مسلما يقولون ان من حديث ابي موسى الاشعري الذي يقولون ان الفجر هو ان الفجر هو ان الفجر هو ان الفجر هو ان الفجر هو ان الفجر هو الفجر إذا إنسان من أجنبي يجي سبيانة أو كردوية أو كاتيود تنتشر في دار كذلك بلام كذا سبيانة كر، نا فجر شقدهم ونودبو والناس لا يكادوا يعرفوا يكتيرون هذا الأحياء يعني للتاريخي من الغلس بعضهم بعضه خلوا يكتيرون هذا الأحياء شو بداية قيمه طبعا للسودان وابو للجنسي سبيانة سوري قافى دخنت باشر دعاء الشوي الجمعة لقى الصوريس زد بكملي صوري إنسان قزم صوري إنسان وصوريس زد هاد الشيء داخين ده تاتا قدمه روز لو أنا بو الدنيا رونق دبو ولا محد يدري خي نبسط أنا بس منو يا أخو أتو بس ده كم بس أما بس لا لا كان سيد زوق قراني دخيل تراويح تراويح شو قص شو نيشي سيد بيكوا ما شاء الله سيد زو ليك نيش اه لي لي ليك شو بال تراويح كي ختم قراني دخيل لا تسوقش ختم قراني نوختم هذا من الدين نسأل الله أن يوفقنا ويفقكم إن شاء الله تعالى وعن شاء الله خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقعنا به متفق عليه تمام رافيك رخديش كعفترى وش حلي سيروايات كذيه ده كنا نصلي المغرب من المغرب ما اللي صلى الله عليه وسلم فينصرف كان يجيكش تواه وده فينصرف أحدنا يجليه ما كتاه وإنه لا يبصر مواقع نبله يعني النبل تي شلاقه، مثل أو تي خي خداه، أو تي خناقة تيكي، أين دريت جديد تيكي خوي جديد؟ كهذا ليه كنا بلان أو دق يمكن يشقي أنا ذكر نيد جديد تيكي بابه لر لتعليشي، كهذا لمغرب لمغرب سنة، أو كيد يعني أوكي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عمة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا لا نشق على أمتي اعتم يعني تاريك داهات تاريك داهات دا في يغنبر صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء يعني نجي عشاء تاخير بو تاريكاي بس داهات حتى ذهب عمه الليل شواقي بك بتواجه ثم خرج دوادر نجرب واكر وقال بياني فرمو وانه لوقت استاكاتي اجر مسقتنا اجس الام من كوادب يغمر الرحمه لامتي لأ مبيش شيخ اجل ريتو اني دائما اذا لون ما الساعه 12 شي هم ديانقولوا هش ده يسالوني من عمره عمره لا بدوي تعال عمره بين عمره بيدعي اقراهته كابلا يكتفي بيدمر بيجوا تواي هر هيك تسو عمره تسو مكي ده بشد العمره بين توه لا تدعي مو هم دنجت اول شيء هو دين دائما لبر ذهب شوقني بكالش يعني مو... مثلاً هتا مو... سعاديك زينشكو شو دو دوا لما زوربي شوق شو... شو... لا أكثر زوربي. زوربي يعني مو... دو زوربي زوربي. دولة مثلاً. آه زوري مثل زوربي شو زوربي شو لا كثير من الليل لا أكثر وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبدلوا بالصلاة فإن شدة الحر من في جنم متفق عليه أبو هريره زي كيف انزالوا سياساته حبت أوسار حديثي الرواية سياساته فرميتي في أغنبلي خاصا فرميتي أقرهاتوا زور قرموا سبكا فأبدلوا بالصلاة يعني قصدي نيجي نورانية نيجي نورانية زارية زور قرمة داك واني تاخيلك بلا ما, ما بشرت <تصفيق> <لازل تصفيق> <لازل بريدوناه رسله> شي اجازاني برويشتني الوقت فين كيردي اي سال السودان وقتي لا بلاوي فرق ليا دايز غير الكونيه السودان لان شده حر من بيع جهنم لبدوي قدمي زلتيا لا حنا سيد زنده مخاي يقولهم وان رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا اصبحوا بالصبح فإنه أعظم رواه الخمسة وصعه التلمذي وابن الحبان راتيك وريد خديثة منك أغنبي خاصة بفرموتي باني الزوب كانوا لبرسي فإنه أعظم لأجوركم أو ويك لذلك الشيخ دفرمي صلى الله عليه وسلم فأيق وليسي خرج بكوريها باشترين وقت سيا بكورة بكوري جلس هاتيا بكور لواياتي بكر يعني فرقي عشتر فرقي عشتر لا يمنين <تصفيق>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 باوكل شيء بي أوياك دو كاد زور مي من اللي بوري قصتنا علم يك بين الصبيانة حاجة من الشبيانية حتى وقوع دو سعد أوياك دو بين عصر المغرب كأبي قام برد صلى الله عليه وسلم من أخذ العلم بين العصر والمغرب كأنما دبحة أربعة كأنما أعتق أربعة من بني إسرائيل صار كسي لنوي اسماعيل اعتقد جوازاتك دي, دي اجراتو بين اصل المغرب و بك هذا من بما خرج جاي بين اصل المغرب بي كانت كان دي نبي بي ان الراغب بركتكاي بركت شي عامله لوجودو بمعنى كان دي معناه و نعلمي بس مقصد ما لبوني بركتكاي خليك مو لا دقي خري شي دي جاتها همو شي او يقوم لك و لكن تقديلي وقت قيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه طبعا أن أبي هريرة دفروا لي كل كبيه خباني خواص دفروا لي تي هديك لي لما يجي يستبياني بأجر كاتي كان الصبح يعني بنيجي طالما الله أكبر روشلر أو أنا يعني بس ضبض ركادش تاكر ينرجع أبو بني ين أ أو من أدرك من عصر كان بي من ما, ما وقت الاختيار وقت الأعذار كفيه كم صلى الله عليه وسلم روج دوم دو لا كاتي دوم مخيرتي كاتي أخيري فرمي بين هذين وقتين بين أو دواعنك كلكم دون الأورا لبين أو دويني إيشا أو هم وقتها استعملير كان هنا مخلي ام ده عمل ما لنا ما مخلي بانج ده تأخيرتكم درس مية إيشي كم بدينا هذا مثلا نا أكيد بيز ذاك فاشت نيجي مخلي نيجي ملكت مردمنا سريع باو بيزقاي امن مع اخاي غير محصل او نجمه مسه مطالبه مطالب بيه لا زولني نوقع بي عذر بالا كارولاو دكاني نجم مقريبانش ده اكي بيست ماكليلوانيه هم دكاني هذا دسي دغرى تو بيزقاي بيلسي او زدسي او زولو جغي خدك اگر او دقي نيجي داك جيدا نكيسي بسام يجي وفاتك لسالي مطالب قبله وقت ويا شغلته وانا بواه. أو أو أو وقت يومين ما. جورا. أو يوم لابد وقت دي عذارة. أتولى سفري. لا سفري. حتى أصل الوقت ما. ما قريبان جدلا. أتوم مشكلة الدنيا. بلام بشتى شيء. عم النبي. شو أخوف وما خوف على أم متي الخطأ المتعمل. وللمسلم عن أئمة رضي الله تعالى عنها. نعو وقال سجدة بدل ركعة. ثم قال وسجد ان هي هناك امر المسجد لك سجد هناك امر هو لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك ان هناك امر يقول لك سنة هناك عندك. يقول لك ان يقول لك ان يقول لك يقول وجعتي يا بوت بيرمبدى فمساره كان لا يسبح في السفر كان لا يسبح في السفر هل يجوزي بس زلمه انا يشتد هم هل يجوزي اه يعني السفر كتيكا يعني لا تصل النافلة في السفر كان لا يصلي لا في ما ادى نجي و النبي لا يجي يجي يعني. هي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يكثر تسبيع بس دقيشة بتسبيع عبد دقيشة أورس آفة الفهمي خايف الرحمن ما بلاءكم كار وع سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه كلا يستعدي كل السنانو هذا رواه صتوح في أحد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه توع عبدالله كريع عمر رضي خاله السربي لو موضوعيتون ده ده بيزن نوع أشي باع نيجي نستبيه يعني لا صلاة ال ااا أواه يزن ييجي حتى نيجي جنازش دريابي ما شاء الله لو وقتنا أوا إبن عمر دائما أوكليا ملام إمامي شاف إدارة لنا أو نيجي على السببية ده تواني بيكه وكونييجي ده دورك يزن ييجي يان المسجد بي ملام بعشرين بعشرة إنسان خوي يتقي ربه أفضل يكون م... المسلم معناه يقلنا في هذه الصلاه يجب ان يكون هناك صلاه يعني هل يجب ان يكون هناك صلاه يجب ان يكون هناك صلاه يجب ان يكون هناك صلاه يجب ان يكون هناك صلاه يجب ان يكون ولعضو مسلمين لا صلاة بعد صلاة الفجر. طبعاً يذكرناش كذي ولا صلاة بعد العصر أو دوركاء الصناتي كبيه يكبر صلى الله عليه وسلم كأستاذ خلك شيء زور نعم يعني نعم يكادك كذي سُ سُنَّة الفائتة أو سُنَّة سُنَّة المهجورة دوركاء تبيه نشتيه يعني بعد عصيركن أو نبوة بيهم بديك دار دوركاء تكل أو يشفر مي لعنتي إخوائي ملا الله وقلوا قبورهم نارا فرنا وقبليان أقربي او قوم لی نگران اما دور کاتی پس نیورانه که سننبو بکم او دور کاتی استاده کم لیکن دیتی دیتی عایشه که دیپ یعنبر یعنبرم دیتیا او دور کاتی واسده نیا یک جاری چی؟ او نیم بکر دام دیتی بی؟ دام. او یک دوش سننده عیس ذکری توا. سننده جواب. سنة مؤكدة داك غير, غير مؤكدة دا كان باش باش لبو سنة مؤكدة نكدو فيها نيورالي لا تعاني باشع سليكيه مؤكدة بلا غير غير مؤكدة تاركات بيج اسيادنا كنديا ناي باشع سليكيه واه واش العلماء قالوا يعني كان غير المؤكدة كان يعني او سنتي تحية الجو النابس بس مؤكدة ولو من عقبة من عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيه موتانا فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم القائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيق الشمس للغروب اذكر يا عامر كيف ان ذاك الحديث الرواتي الذي يغمس صلى الله عليه وسلم دبر 6 ساعات يعني 6 يعني ثلاثة أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم قد غير يكردبوين كان وأن مو... موتانا لو كانت نجمع جور هل كانين لبون مردوة كان يعني حين تطلع الشمس كانت روشار دي بازغة حتى ترتفع يعني قصدي ويا أو دقي روشار حتى وكو وقت الضحايدة دي أو ذي نيو ساعات أكتر دقية هاد الصرد كي يقول دقية علمي إنسان نيو ساعات خويلي باريزي بيز دقائق آه ك مثلاً بيزقني كقولون نيو ساعات بنت مطمئن بو أما دائما كان دقة دقيين لباب الدين أو النبي توشي أو كي النبي توشي كراية كي النبي زادني من صدق كي قال نيو ساعات مطمئن بو نجري خد بي الدقي وحين يقوم قائما الضيارة حتى تزول الشمس لأن الزوال حين الزوال حين الزوال منهم من قال دقيقتين؟ منهم من قال خمس دقائق؟ منهم من قال ربع ساعات؟ يعني بيجي من يجي نوراني أو الزوال أو كانت زوال إيش دون وحين أو الشمس للغروب رجل لكاتي أوابون إسميانيو نيرانو إيوارا لا وكات على نيلكا لبرواني روجي بارسون لا وكات على نيجي لخم سوزي دبلو دبلو أو كات لموه يا أخيان أخي قرم ما قال إن شاء الله تعالى. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرا بسنة دين ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة تمان حديثة الضعيفة دون حافظي ابن حجر عسقلان تضعيف في فكر ديا إمام شافعي ضليتا إلا رجل زمع نبي لرجل زمع قيدناك بالله ما هو زيادة ضعيفة حكمي ليه والناجي وكذى لأبي داود عن أبي قتادة نحوه أو شنر ضعيفا ضعيف أبي داود قصدي زيادة إلى يوم الجمعة كيا وعن جبيل بن مطعم طبعا جبيل بن مطعم بن عدي كيا بابي مطعم كري عديا مطعم كري عدي كشيء ولا سامي بدر كجلا يا أبلك صلى الله عليه وسلم دال ديدة كاتكل طائف أو بقصد هم بيشتغل يكذ أو دال ديدة دوش للشيء يبي طالب شيء يطالب شيء أبو طال ذيكذ أو يكذ أو أو حصارين جالسين او هذا، أو يجلو كسر اللقاب أبو خطرى أبو، لو بيغنم والله جودي، ما والله لو كان المطعم بنوع عادي، حي بين أظوركم، والسؤال يعني هؤلاء نتنا لا أعطيتهم إياه، جودي استاجر، عديك رح عتم، وفاءً لبو أب ساكر لجديتي، ما كافريش مسلماني، لازم لو كان المطعم بنو عدي حياً زنديبواي دواي او جناني بكت باي بو جن حفته الشريف أبو ناري قلنا ده نادى بيع الشريف أوزا دواي يعني بروست الإنسان رفاهي بنامبر كابري يابو ما لبشترته كذا إيشة شيء وكو حصار لا لا برس الله صلى الله يعني إيشة شيء بو قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاب بهذا البيت وصلى أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار جبال يقولون جبريل يقولون المطعم المسلمين العين كالصحابة البيغمبري قا... قولنا الله صلى الله عليه وسلم أي بني عبد المناف يمكن منع مكان لطوافك الدم لبيت وكذلك من أجل أن يكون شهد حدي سيره يعني الرش حديثكش صحيحة ابن عمر رضي الله عنه سربته جرته دفن مين؟ كبيك من بنى قال الشفق الحمرة ردا لقبيني وصعه ابن خزيمة وغيره وقفوا على ابن عمر ضعيف جامع دفن مين؟ الشفق الحمرة كبابسي الشفق دكين يعني يعني وصو راتي ليك بابسي شفق دك تش مغربي دلير كده قضي سورة ابن عباس ضعيف قال له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجراني فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصحاه. طبعا ابن عباس رضي الله عنه لك ان الله يقول لك الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك يحرم الطعام يقول لك يحرم الطعام يقول لك ان الله يقول ويحل فيه الصلاة يقول لك ان الله نبوه حلال ان الله وفجر تحرم فيه الصلاة فجر الكاذب ان الله داخل أي صلاة الصبح ويحلو ت الطعام تداخور درسته نجمة أو يقابلها تبيني قول لا برسالة شان ما موساك قول ما موسا أما لكاتي إمساك شو فجي... بيني فج بيني بان بان دقني ساعات ولا بيش نجس لما موساك جام برسى بقول ما موسا إمساك أجنان مخاض صيا هاي روجي بروجي بو بروجي بروجي نبغي هوانيه خوي انسج معنا هوانيه شتي بس انسج لهو يعني بس المكواه انتباهش يبقى يعني نيجبا وين جانا كتعقل نيجبا نهار او دوب اوقملنا دوت تليخو اويو داس دبو انت لو مولا بردا لقد اردت ان اكون بطولي لن اكون بطولي لن اكون بطولي لن اكون بطولي لن اكون بطولي ما اكون بطولي لن اكون بطولي لن ما عندما تجد الصلاة اوه اوه اوه باشا باش وللحاكم من حديث إيجابر نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفقي وفي الآخر كذنب بالسرحاني صيح الجامع لروايات حاكم لحديث إيجابر كيف ينصب في الحديث الروايات كذية زيادة كذية في الذي يحرم الطعام لويك واخواني حرام إنه يذهب مستطيلا هو يقارد لحادة بدريجة مستطيلة في الأفق مم. لأفق واروا إنه كذا بالسرحان سرحان يعني ذيب ذئب يعني قصدي بيها وياه قولك جورج. ووكل كي جورجيا وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها عبد الله الناس أدرى زايكه لا ترد شاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باشتين كردار نواشكننا له وقت خوي وقت الاختيار رواه الترمذي والعقب والصعو صحيح الجامع أول ما نيجي وننجلس شاه كود بيتن دو كذا أول وقت لما مسافر او دق يدق عدد زي كذا أو دق للساعة راح تجري ساعات نيجي وقت الاختيار اول وقت نوي كما اول وقت بجري انسان كان لدوره او عزينيا كبان ددان دا وقتيتي بلا موجودا بيني لا وسعري مزال نيه رابغلي بان جدونيا حتى دغير مسقفتي مزقيدو هذا دزيو شوش ني وسعات وقت الاختيار اذا اللي ندبو انسان كان اول وقت فرق ليه برام وقت اصلي دين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول وقت رضوان الله وأصدر رحمه الله وأخلوا عفو الله أخرجوا داروا قبلي بسنة ضعيف سبحانك اللهم بحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وأخلوا دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أصدوا حديث معه الزانب شبعين